من الله مع عمل الدين تقوى الدين وهم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة كما استمعنا بعنوان العقيدة الإسلامية وأثرها في الحياه البشرية كلام عن العقيدة كلام مهم وموضوع كبير وقضية خطيرة وإن كان كثير من الناس عندهم عدم اهتمام بأمر العقيده لكن الكلام عن العقيده هو الاساس في كل حركة الحياه كل الانحرافات الموجودة في البشرية أساسها الانحراف في العقيده كل المشاكل الأخلاقية والقضايا الاقتصادية والفساد الإداري والمالي وكل ما يحتاج إليه البشر في شؤون الحياة إصلاحه يبدأ بالعقيده لذلك كانت هذه المحاضرة العقيده الإسلامية وأثرها في الحياة البشرية بداية الكلام عن تعريف العقيدة ما المقصود بالعقيدة ثم ما هي أصول هذه العقيدة ثم ما هي خصائص هذه العقيدة واخيرا ما هو اثر العقيدة في حياة البشر فالمحور الأول من محاور هذه المحاضرة ما هي العقيدة ما المقصود بالعقيدة كلمة العقيدة ماخوذه من العقد العقد معناها الربط باحكام في الوطن العرب العقد معناها الشد والتوثيق والربط باحكام ومنه عقد الحبل وضده الحل ودائما معاني العقد تدور حول التاكيد والتوثيق مثل عقد الزواج عقد العزم عقد النيه عقد البيع العقود والمكاتبات هي عباره عن مستندات للتوثيق فمعاني التوثيق والتاكيد والاحكام ماخوذه من العقيده من حيث اللغه معناها العقد وهي على وزن فعيله وزن فعيل بتاء التانث يصبح فعيله فعيله بمعنى مفعوله يعني عقيده بمعنى معقوده زي انه في لغة العرب كثير من الكلمات تقول على وزن فعيل لكن تأتي بمعنى المفعول زي مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم يعني مرجوم رجيم على وزن فعيل لكن بمعنى مرجوم لعين بمعنى ملعون طريد بمعنى مطروط أسير بمعنى مأسور حصير محصور كسير مكسور جريح مجروح قتيل مقتول كذلك عقيد معقود جاءت على تانيس فأصبحت عقيدة يعني معقودة ده من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فكلمة العقيدة أو علم العقيدة يقصد به القضايا التي يؤمن بها الإنسان إيمانا جازما لا يتطرغ إليه شك أي مسألة الإنسان امن بها ايمان لا يحتاج الى نغش ولا يحتمل التراجع تسمى عغيده لذلك في اثناء الكلام العام في الونس الواحد في اثناء الكلام يقول والله اعتقد اعتقد ان فلان وصل أو اعتقد انه من المناسب ان ننصرف يعني تاكدت ان المناسب الانصراف فكلما تعتقد معناها اتاكد لكن احيانا بعض الناس يستخدم كلمة تعتقد بمعنى أظن لكن هي اصلا بعيدة عن معنى الظن وإنما عكس الظن اللي هو التأكد وعدم الشك والارتياب والإيمان الجازم الذي لا يقبل النغاش لذلك أي مسألة الإنسان آمن بها ايمانا جازما لا يقبل النغاش تسمى عغيدة زي الإيمان باليوم الآخر ده إيمان جازم لا يتطرق إليه شك ولا يقبل النغاش، ما في إنسان مسلم يكون عنده شك في اليوم الآخر، هل في يوم آخر ولا ما في؟ هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ ده موضوع لا يقبل النغاش، لذلك من مسائل العقيدة الإيمان باليوم الآخر. ده من حيث التعريف. أما الأصول بتقوم عليه هذه العقيدة، أصول العقيدة الإسلامية فهي ستة. الأصل الأول الإيمان بالله. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني هي أركان الإيمان دي معروفه عندنا بأركان الإيمان اسمه أصول العقيده وعلم العقيده يطلق عليه علم اصول الدين لانه هو اللي بتقوم عليه كل احكام الدين علم أصول الدين هو علم العقيده ويطلق عليه احيانا الفقه الاكبر لان مسائل الصلاه والصيام والوضو والزكاه ده الفقه الاصغر اما الفقه الاكبر هو فقه العقيده لان النسان اذا ما عنده فقه في العقيده فلا ينفع وضو ولا صلاه ولا صيام ولا صله ارحام ولا بر والدين فساد العقيده يبطل جميع العبادات يعني مسألة العقيدة مسألة خطيرة بتقوم عليها كل أركان الدين وأحكام الشريعة لذلك يسمى اصول الدين العقيدة يسمى علم اصول الدين فأصول العقيدة هي أركان الإيمان الستة الأصل الأول الإيمان بالله والإيمان بالله معناها توحيد الله عز وجل الإيمان بأن الله واحد في الربوبيه واحد في الاولوهيه واحد في الاسماء والصفات ودي وعد التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الاولوهيه وتوحيد الاسماء والصفات دا داخل في الايمان بالله عليه الصلاه يقول اamnt بالله معناه اamnt بان الله وحده هو الرب اamnt بان الله وحده هو الاله المعبود اamnt بان الله وحده هو الذي يستحق الاسماء الحسنى والصفات العليا ده معنا الايمان بالله لذلك أحياناً يطلع على العقيده علم التوحيد علم العقيدة أحياناً يطلع على علم التوحيد والسبب أن التوحيد توحيد الله هو أهم عناصر العقيده أهم عنصر من عناصر العقيده الإيمان بالله لأن الإيمان بالله ينبني عليه الإيمان بالملائكة وينبني عليه الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب وبغية الأركان إذا الإنسان لم يؤمن بالله معناته لن يؤمن بالملائكة. ملاك من وين؟ إذا كان الإله مافي، إذا كان الرب غير موجود، يبقى الملائكة من الذي جابهم؟ لازم الإنسان يؤمن يؤمن بالله حتى يمكن أن يؤمن بالملائكة. كذالك الرسل، إذا ما في رب، إذا ما هم من بالله، الرسل دليل. من وين جوا؟ رسلوا منو؟ ورسولوا اللي منو؟ وليش نو؟ ما وين يعني الإنسان لازم يؤمن بالله عشان يؤمن أن هناك رسل أرسلهم الله جل وعلا لإنقاذ البشرية وهداية الناس كذلك الإيمان باليوم الآخر لقاء الله الإيمان بالقدر الذي قدره الله فالإيمان بالله اللي هو الأصل الأول هو أهم عناصر العقيدة لذلك يطلق على علم العقيدة علم التوحيد توحيد الله عز وجل في الربوبيه الربوبيه معناها الإيمان بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده ان ربنا جل وعلا وحده هو خلق هذا العالم وخلق هذه المخلوقات الظاهرة والخفيه طبعا عند المسلمين امر ثابت بل حتى عند الكفار والمشركين كفار الهوائل والمشركين الهوائل مؤمنين أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ناس ابو جهل وابو لهب وكفار مكه وكفار قريش ما في واحد زعم انه اللات والعزه وبنات وهبل هي التي خلقت العالم أو خلقت الشمس ولا اوجدت الغمر ولا الكواكب والنجوم ولا البشر ولا البهائم معترفين إنه هذه المخلوقات كلها الذي خلقها يعني الرب الذي أوجدها هو الله ولديله على ذلك كثير منها قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله وعارفين انه اسم الله ما في صنم سموه الله يسموه اللات والعزة ومنات وهبل وسلاف ونائلة أو إساف ونائلة اسماء كثير للأصنام لكن يعرف إنه اسم الله اسم علم على الذات الإلهية لا يقلق إلا على الله وحده ولا شريك له فالكفار عارفين الكلام كفار السابغين لكن الكفار المعاصرين عندهم, عندهم مشكلة في الخلق في ناس الان بيعتقدوا انه في خالق غير الله جل وعلا في ناس الان بيعتقدوا انه الاولياء والصالحين ممكن عندهم الاحياء والاماته والخلق والإيجاد بشر مسلمين الكفار الاوائل احسن منهم عارفين انو ما في انسان يقدر على الخلق ولا على الايجاد الا الله عز وجل في ناس الان بيعتقدوا ان الولي ممكن يعيد إنسان إلى الحياة إنسان مات يرجع إلى الحياة مرة تانية طيب الولي ذاته مات يرجع منه ما يرجع نفسه إذا كان المسألة بالعقل وبالمنطق فالكفار الأوائي العارفين إنه الرب واحد هو الله السيد المالك المتصرف هو الله لأن كلمة الرب تطلق على السيد المالك وعلى المربي المتصرف فيقال رب رب الأسرة وربة المنزل ورب الدابة ورب الدار زي ما قال الشاعر إذا كان رب, رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب إذا كان راس البيت اللي هو الأب ولي الأمر القدوة إذا كان فنان باقي ناس البيت يكونوا رقاصين صفاقين الحالة واحده ما شيء غريب لأنه ممكن يكون فنان رقاص وأولاده علماء وفغها وأئمة ودعاءات إلا في النادر طبعا في استثناءات إنه مرات يكون الأب على انحراف والأولاد على استغامه ومرات يكون الأب على استغام والأولاد على انحراف ومرات يكون الأب على استغام والأولاد على استغام ومرات الأب على انحراف والأولاد على انحراف تكون الحكاية مطلوبة ف فرب البيت معناها السيد المالك المتصرف في البيت فالربوبيه معناها إنه ننسب الخلق لله وكذلك الملك لله رب العالمين أما الولوهية فمعناها العبادة لأن الإله معناه المعبود فرق بين الرب والإله الرب السيد المالك الإله هو المعبود وكلمة الإله ممكن تطلق على غير الله يعني ممكن الأصنام تطلق عليها كلمة الآلهة زي ما ربنا جل وعلا في القران سماها آلهة قال لهم أفكاً آلهةً دون الله تريدون سيدنا إبراهيم يتكلم مع قوم المشركين هذه العبد الأصنام أصنام صماء بكماء عمياء من الخشب وأحياناً من الحجارة وأحياناً من الطين احيانا من مواد أخرى وأحياناً من مخلفات الطبيعة إبراهيم عليه السلام قال لهم أفكاً آلهةً دون الله تريدون فسمها آلهة لكنها آلهة باطلة الإله الحق الوحيد هو الله عشان كده كلمه لا اله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما بنقول لا معبود إلا الله في معبود غير الله لكن معبود بباطل اما المعبود بالحق فهو واحد بس لا معبود بحق إلا الله ده معنى لا إله إلا الله دي كلمة التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية ربنا من أجل خلق البشرية حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني المطلوب مش توحيد الربوبيه كون الإنسان عارف ان الله هو الخالق والرازق والمالك دي مساله ما فيها درجه ولا فيها اجر ولا بيدخل الجنه ولا بيطلع من النار دي مساله عاديه اي انسان عاقل عارفه عشان كده ما فيها تكريم ولا فيها تشريف كونه عارف ان الله موجود وان الله هو الخالق والرازق والمعطي والمانع دي مساله حتى الكفار زمان عارفينها لكن الاشكاليه كلها إنه كيف يعبد هذا الاله مشكلة كلها في توحيد الألوهية يعني ربنا جل وعلا أرسل الرسل من أجل توحيد الألوهية لأن العبادة معناها الألوهية ال ال معناها العبادة وما خلقت الجن إلا الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون توحيد الألوهية والفرع الثالث من فروع الإيمان بالله اللي هو الإيمان بأسمائه وصفاته هذا التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات إنه إنسان يؤمن أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء حسنى وله صفات عليا لا تشابه صفات المخلوقين حتى لو اشتركت مع صفات المخلوقين في الأسماء فهي تختلف عنها في الحقيقة دي من الثوابت داء الأصل الأول من أصول العقيدة الإيمان بالله الذي يشمل الإيمان بوجوده ربوبيته ولهيته وأسمائه وصفاته الأصل الثاني الإيمان بالملائكه الملائكة عبارة عن مخلوقات خلقها الله جل وعلا من النور ودي لا يقدر عليها إلا الله لأن النور ما في إنسان يستطيع أن يمسكه النور ده لا يمسك ولا يعبأ ولا يخزن ممكن إنسان يشتري كهرباء لكن ما يقدر يشتري نور يشتري اثنين كيلو نور في كيس مش يكشح في البيت ينور ما بيقدر، ممكن يشتري كهرباء تولد النور لكن ربنا جل وعلا من هذا النور الذي لا يمسك ولا يحس وإنما يرى ويشاهد ربنا خلق منه ملائكه وهو على ما يشاء وقدير ماذا عند البشر الامساك بها غير ممكن لكن ربنا جاب منا ملائكه ملائكه مخلوغة من النور هؤلاء الملائكه ربنا أداهم قدرة عظيمة وقوة جسمانيه هائلة وصفات خارقة للعادة وعندهم وظائف في هذا العالم لازم الإنسان إن يؤمن بعالم الملائكة إنه في عالم خفي اسمه عالم الملائكة ده من عالم الغيب زي ما ربنا من عالم الغيب كذلك الملائكة من عالم الغيب ربنا ما في إنسان رآه كذلك الملائكة ما في إنسان رآها بصورة التي خلقها الله عليها وإنما إذا تشكلت في شكل بشر يراها البشر واحيانا يراها الكفار والمشركين أما في الصورة التي خلقها الله الصورة الحقيقية للملك لا يراها إلا الرسل والانبياء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام له ستمية جناح وجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب خلقة ضخمة يعني حاجه عملاقه يعني الكره الارضيه بالنسبه لجبريل عليه السلام في طرف جناح جبريل عليه السلام زي الكره في يد الطفل الصغير الكره الارضيه كلها في طرف جناح جبريل عليه السلام مخلوق ضخم اقوى الملائكه جبريل عليه السلام ربنا وصف جبريل بانه ذي قوه عند العرش مكين وظيفه جبريل عليه السلام لانزال الرسالات النزول بالوحي أمين الوحي جبريل عليه السلام أشكذا ربنا سماه الروح الامين لأنه ينزل بالوحي والوحي في حياة الأرواح إذا كان الإنسان يعيش بالروح الروح نفسها بماذا تعيش؟ تعيش بشنو الروح؟ تعيش بالوحي يعني الروح من غير وحي تموت زي ما إنه الجسد من غير روح يموت كذلك الأرواح نفسها بعيد عن الوحي تصاب بسوات التغزية وفقر الدم والأنيمية الأخلاقية والتصاغط والتآكل والهلاك زمين جسم الإنسان يبغى حيا بالروح كذلك الروح الإنسان تبغى حية بالوحي لذلك جبريل عليه السلام اسمه الروح الأمين المذكور في آيات كثيرة منها قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ومنها قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر وغيرها من الآيات نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فجبريل عليه السلام مهمته النزول بالوحي دي المهمة الأساسية وعنده مهمة ثانية فرعية اللي هي أحيانا بينزل بالهلاك والدمار الشامل دي مهمة جانبية إنه ربنا أحيانا نرسل لهلاك الأمم يدمر الأمم إما, ب... إما ضرب بالجناح أو صيحة تصدر من جبريل عليه السلام فيموت المستهدفين كلهم يموتوا زي ما ربنا جل وعلا قال عن مؤمن آل ياسين في صورة ياسين جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين جاء يقدم مساعدة للأنبياء والرسل قال بواجب الدعوة الرسل موجودين لكن هو عنده هم كمان قدم مساعدة شاف الجماعة أنقروا وعاندوا قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون الناس ذيل يقوم بالمجان لو قال لو قالوا دايرين غروش يكون دجالين لكن لكم مجال لوجه الله لا يسألكم أجراً وأي زول تكلم قدام الناس بعدها يقول يا جماعة عابر السبيل ولا شيء اللي ورقة لا طوالي نوع من الدجال نوع من الرياء والسمعة إلا من رحم الله فزول لما يكون داير غروش مقابل التعليم هنا بكون في شك إنه زول الصادق ولا جاء لي مصلحة، لكن لما يقول شغال لوجه الله ما داير لا قيرش ولا تعريفة دمنا على ما تصدق، فقال لهم يا قوم اتبعوا من لا يسالكم اجرا وكمان كلام جميل وهم مهتدون ما قالوا حاجة كعب كعبة ما قالوا كلام عيب وهم مهتدون جماعة هجموا على هذا الرجل ودا سوء لحد ما خرجت أمعاؤه من دوره ومات مات شهيدا. فربنا انتقام من الجماعة للانتغام شديد كيف انتغم الله منهم؟ ربنا قال ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما رسلنا لهم من الملائكة مدربة مدججة بالسلاح ما بيستحقوا ديل أحقر من ذلك الحصن إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون صرخة واحدة بس من جبريل عليه السلام وقعوا ناشفين يابسين ما فزول يتحرك فإذا هم خامدون والخمددي عندها حد يوم الغيامة حيرجعوا ثاني وإن كل لما جميع لدينا محضرون شما يفهم إنسان أنه خلاص الجماعه دين ناموا وينقرضوا ثاني ما في طريقه يرجعوا لا وإن كل لما جميع لدينا محضرون يعني دي ما رقده نهائيه لسه في حساب ثاني فجبريل عليه السلام أحيانا بينزل بالدمار الشامل كما ربنا استوي لقوم لوط عليه السلام بطرف جناحه يقتلع جميع المدن خمسة مدن وقيس سبع مدن بما فيها من البيوت والمساكن والمزارع والدواب والبهاي والكلاب والانعام والبشر والوديان كلها بطرف جناحه رفعها الى السماء جبريل عليه السلام لحد ما أهل السماء سمعوا صياح الديك ونباح الكلاب ونهيق الحمير ولحد ما البشر سمعوا الصريفة الأغلام في السماء ملائكه تكتب القدر بأغلام سمعوا الصريفة الأغلام من فوق ربنا قال جعلنا عاليها السافلة قلب من فوق من السماء ما من الطابق العاشر ولا الطابق المية وعشرة برج التيار العالمي ولا مبنى عالي في دبي ولا غمة جبل إفريست وإنما من السماء فوق مسي... مسيرة خمسمائة سنة جبريل عليه السلام جلابا من خمس بيستار من فوق وبعدين ما وقعوا عيسى وراهم حجارة ربنا رسل عليهم حجارة من سجيل مصومة معلمة يعني أي زول بيحجره وأي واحدة بيحجره أي حجر مقطوف يسمسيده يعني ما في زول بيقدر زول من حجر ولا في زول بيجنوا حجرين والثاني يجلب منه حجر مبرمجه برمجه دقيقه حجر واحد بس وضعوا ناشفين برضو منتهين وبقى البقعة الوقع فيها بقى المغابر لحد الان مدفونين في هذه البقعة ما مرقوا تاني ولا فزل دفن ولا مغابر جماعية الآن البحر الميت القاع بتاع البحر الميت في هذا الأمة اللي هم لوط مدفونين في ذلك البحر الميت لأنهم محل الحفرة بقى بحر بحر ميت ما فيه أي ملاحة ولا في أي سروة سمكيه ولا في أي فائدة بشرية بس آية من آيات الله فجبريل عليه السلام من هؤلاء الملائكة نؤمن بجبريل عليه السلام وميكائيل واسرافيل هؤلاء الثلاثة أغوى الملائكة اشرف الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل ونؤمن كذلك بملك الموت ملك اسمه ملك الموت ياتي للناس ويقبض الأرواح لكن ما بيجي بالصورة مباشرة للبشر وإنما للإنسان المحتضر فقط انسان لما يكون في حاله الغرغره والاحتضار يشوف ملك الموت الباقيين ما بشوفه شوف ملك الموت دخل دخل البيت دخل الحجرة جيش على الزلط دخل الانعاش دخل العنايه المكثفه حسب المحل الموجود فوق الانسان يخش ملك الموت والجماعه قاعدين الدكتور والجماعه يبكوا يهبشوا وعملين التنفس الصناعي ومشغلين الأكسجين ملك الموت بيجي داخل اشتغل شغله وبيسال زول لا زول ولا بزول بسأل بعشوي يقول والله إذا الروح مرجت مرجت كيف والمرقة منو المهم يروح مرجت وانتهى الموضوع ويدول مغابير ملك الموت ملك موجود حايم وغيره إنه ملك الموت ده أي بيت بيروح معه مرتين في اليوم كل يوم حايم أي بيت مرتين لحد ما ربنا يقول له يشيل فلان وخلي فلان ولا يشيلون اللي سوا ولا يشيل البيت كله في حادث لا غدر الله في أي حاجة والناس طبعا غافلين لكن ملك الموت ما غافل يوميا زيارتين إنهم يرونه بعيداً ونراه غريب غريب شديد. فملك الموت من هؤلاء الملائكة منكر ونكير برضو من هؤلاء الملائكة. ده المسؤولين من توجيه الآسيلة داخل الغبو. الأول اسمه منكر والثاني اسمه نكير. وده اسمين طبعاً ما دي ما اسماء جميلة. دي اسماء منكرة. لأن هم ذاتهم ملكين منكرين. التعامل بتاعهم تعامل صعب. ما في مجاملة. ما في لين ولا في رقة في التعاون لشكل اسمه الأول اسمه منكر والثاني نكير أشد نكارة ديل مسؤولين من توجيه الأسئلة للناس اللي بخشوا المغابر وبعدين من الملائكة أيضا رضوان خازن الجنة ومالك خازن النيران وإسرافيل نافخ الصور نافخ الصور الآن ماسك الصور ماسك القرن الصور هو عبارة عن قرن ضخم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة كيف أنعم وصاحب القرن قد التغم القرن وحنا جبهته ينتظر أن يؤذن له بالنفخ في الصور قال أنا أنعم كيف يقول يرتاح ارتاح ووكل واشرب ارتاح كيف وأنا عارف أنه يسرافي نافخ الصور مسك الصور التقم مسك خطه في فمه زي اللقمه التقم عديل خطه وحنا جبهته يعني مستعد هيئه الاستعداد انو ربنا يقول يا انفخ معناها حكايه قريبه شديد نفخه واحده خلاص تقوم الساعه بعدين نفخه واحده بتكون كافيه ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون ما بله الاعداد كبيره وكثيرة ملائكه وجن وشياطين ووحوش كلها نفخه واحده بتسمعوا كلها حتى الاطرش بيسمعه ونضاله تقيله بيسمعه ما يزل بصحوه رو ما بزل بالكذوق الا قوم نفخه في الصور أرح كل الناس نفخه واحده ما بتتدبل ما بتتكرر صيحه واحده فاذا هم جميع يعني زول ما في غياب ما في الجميع حاضرين حضور كامل بلا غياب من اول بشر لحد اخر مخلوق اذا هم جميع لدينا محضرون في في قصور ملك من الملائكه يبقى عالم الملائكه عالم موجود وعالم خفي لكن إحنا كمؤمنين نؤمن بان هناك عالم اسمه عالم الملائكه من عالم الغيب وكمان مقابل الملائكه عالم الجن والشياطين وعالم الجن ما في زول بينكر الا زول مجنون لانه معروف الجن موجود وصفاته موجود اثاره في هذا العالم موجوده اثار الجن في العالم موجوده حتى العرب قديما قالوا يعرفون انه في عالم اسمه عالم الجن زي ما قال لبيد بن ربيع في المعلقة قال دخل قصر من الغصور كثير الغرباء ناس صعبين غليظين زي الوحوش وكثيرة غرباؤها محشوده ترجى نوافلها ويخشى ذامها قال أنكرت باطلها وبؤت بحقها ولم يفخر عليها كرامها لحد ما وصفهم قال غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي ثوابت أقدامها قال الناس صعبين زي الجن بتاع الوادي اسمه وادي البدي كأنهم جن البدي جن البدي البدي وادي مشهور بكسرة الجن عند العرب أي زول بمشي هناك بيجي ما نصيح بيجي محوص ولا حنرك مفتول جن معروف في هذا الوادي قال كأن جماعتك كانهم جن البدي ثوابت أقدامها ما بخافوا وما يعني العرب عندهم صفات الجن الجن دا ما بخافوا فهم العرب كده لكن القرآن قال ان الجن خوافين خوف شديد بيخافوا وزمان الغريب الجن كانوا بخافهم من البشر طبعا البشر ما بشوفوا الجن الجن بيشوفهم لكن البشر ما بشوفهم بخاصية ربنا ادى الشياطين الى إبليس وأولاده وزريته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فزمان الجن كانوا يخافوا الواحد من الجن مش بلو إنسان جاي ماشي يخلي الشارع يتضاير منه طوالي يتضاير وقم جاري هذا زمان كانوا يخافوا من الجن من الإنس لكن الإنس الجهال الإنس البلهاء بيجي الواحد منهم لما يخش لوادي يقوم يقول أعوذ بعظيمي هذا الوادي من الجن أن يمسني الشر أو مكروه فالجن استغربوا قالوا البشر دي يخافوا مننا معقول عقول بيخافوا مننا ليتوسلوا لنا كمان؟ بيجا الواحد من الجن ما بقوم جاري، شوف الإنسان ما جاري. بالعكس ممكن يقرب ويالف حزاته. لقوه لقوه إنه الجن الناس جبانة وجوهال. وربنا قال ده السبب خلى الجن يتطاولوا على الإنسان. لو ما كده ما في الشيطان بجرب على زول. ولا في شيطان بتلبس له واحد من الانس كلام ذا ربنا ذكر في صوت الجن قالوا أنه كان رجال من الإنس. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهغا يعني الإنس زادوا الجن رهغا يعني تكبرا وظلما وطغيانا السبب الإنس زاد والجوال أظهروا أنهم بخافوا من الجن فقالوا الجن طوال يقولوا ما بخافوا من الإنس قالوا مدام بخافوا مننا اذا نحن نستفيد من هذا الوضع ونخوفهم نوريهم الويل <تصفيق> يبقى أي زور الجن للجن الجن بين الشفريق وشكدة السحرة السحرة بيستعينوا بالجن والشياطين واي ساحر استعان بالجن والشياطين من الصعب يخلي هذه المهنه لانه لو خلاها وما عنده حصانه ولا عنده غايه من الجن بينتقموا منه بيعدموه ما فعالم الجن عالم موجود لكن ربنا بلينا الجن عالم ضعيف ربنا قال قاتلوا اولاد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا شلون خاف منه ما في جن بيقدر يسلط على انسي الا بسبب من الإنسي إلا الإنسي براؤل تفضل افصلنا عليه يلقوا زول ما عنده عقيدة زول جاهل زول بعيد عن أسباب الوغاية والتحصيم دائما مع المعاصي والنجاسات وما طاهر دي بتخلي الشياطين يشجعوا يقربوا لكن زول طاهر وزاكر لله رب العالمين الشيطان يرجف منه رجف يقوم جاري منه عادي زي ما الرسول صرح لعمر بن الخطاب قال يا عمر ما راك الشيطان سالك انفجن إلا سلك فجن غير فجك قال الشيطان في شارع ما بلاقيك يا عمر يقوم جاري عديل يقوم جاري من عمر الكلام عندما ما خاص بعمر من الخطب الكلام أن هذا لأي يزول عنده إيمان قوي ويذكر الله جل وعلا وسابق شيطان بخاف منه لكن يزول بعيد من ربنا شيطان ما بخاف منه بالعكس يخوفه وربنا وصف الشيطان بأنه وسواس وخناس وسواس معناه كثير الوسوسة خناس معناه كثير الانقباض والخوف والانكماش يعني الشيطان عنده حالتين إما يكون خائف منقبض منكمش ضعيف زي الزبابة مسكين لا حول له ولا قوة ريغ ناشف التعبان كحيان ولا يكون قوي زي الفيل عضلات مفطولة ونشاط وسوس حسب حالة الإنسان لقى الإنسان ضعيف يبقى عض... طوالب في شريشو ويبرز عضلاته ويطلع مهاراته ويبداعاته في عالم الشيطان لكن لقى الإنسان مؤمن بالله ذاكر لله بيخاف منه بينخانس لحد ما يكون زي لا حول له ولا قوة يبقى الشيطان الحاجة بيتخوفه ما عكاز ولا بنياء ولا كراته ولا تعلفون ذا الغتال دي معيب لي صدق يشتغل ولا بخاف من مسدس ولا قمبل ولا طلقة ولا أي حاجة وإنما ذكر الله جل وعلا ده خلاص الأخير ذكر الله جل وعلا هو الشيطان يبقى مع الايمان بالملائكه نؤمن كمان بعالم ثاني مقابل للملائكة اللي هو عالم الجن وده من قدرة الله أنه ربنا على لأشياء المتناغضة خلق الملائكة في خير وخلق الشياطين ما في خير ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فالإيمان بعالم الملائكة ده من وصول العقيدة الإسلامية كذلك من وصول العقيدة الإسلامية الإيمان بالكتب السماوية كتب كثيرة صحف إبراهيم وموسى والتوراة التي أنزلت على موسى والزبور الذي أنزل على داود والإنجيل الذي أنزل على عيسى وغيرهم من الرسل واخر هذه الكتب وأعظمها القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالإنسان يؤمن بجميع الكتب والصحف السماوية والرسالات إجمالاً وما ذكر منها في القرآن تفصيلاً يعني يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن بالتفصيل بأساميها والباقي يؤمن به على ما علم الله عز وجل جملة وتفصيلا كذلك من اصول الإيمان الإيمان بالرسل رسل من البشر ورسل من الملائكة الرسل من الملائكة زي جبريل عليه السلام رسول ملكي والبشر دير ربنا رسلهم البشر لأهل الأرض الانسان بالرسل من الملائكة والرسل من البشر اول الرسل الى على الارض هو نوح عليه السلام واخر الرسل هو الرسول عليه الصلاه والسلام وعددهم لا يعلمه الا الله لكن في القران الكريم ذكر منهم 25 الإنسان يؤمن بهم تفصيلا حوالي 25 المذكرين في القران أي رسول ذكر اسمه في القران الإنسان يؤمن باسمه ويؤمن به ويصدق ما دام هو مسلم لكن احنا الان عندنا ناس مسلمين يدعوا انهم مسلمين وعندهم شك في بعض الأسماء المذكورة في القران الكريم زي واحد للاسف الشديد مصغف وفيلسوف ومشهور في العالم الإسلامي بل عنده درجة علمية في العالم الإسلامي والعربي يلقب بعميد الأدب العربي المدعو الهالك المدعو طه حسين ده عنده كتاب سماه في الشعر الجاهلي بيتكلم فيه بجراءة عن القرآن الكريم وعن الأنبياء والرسل وقال معنى كلامه قال كون ربنا جل وعلا الزكر في القرآن اسم إسماعيل وإبراهيم قال ده غير كافي لإثبات الوجود التاريخي لهاتين الشخصيتين قال هذا ما معنى أنه جمع للقاعدين احتمال يكونوا ما موجودين لكن ربنا قالوا انساي قالوا انساي كيف يعني كذب عديل يعني ينسب لربنا جل يل... وعلا ما لا يليق وماش أبعد من ذلك قال القرآن الكريم طبعا دي معلومه الناس قد يكونوا ما عارفيننا عن هذا الجاهل عارفين الجانب الثاني جانب الادب وجانب الشعر واللغه العربيه والفصاحه لكن الجانب المسلم ده بيستر عن الناس بفعل فاعل ان رجل ماسوني رجل ماسوني يدعو للمasonicيه والعلمانيه والالحاد في العالم الاسلامي فده قال القران الكريم ينبغي أن يجرد من هذه القداسة ليه نقدس القران الكريم ينبغي إنه يتعرض القرآن الكريم للنقد زي زي أي كتاب في اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ. كان جيب القرآن الكريم يتناقش يقول والله دي مش دي ما كويسة. دي هنا غلط دي أحسن تكون كده. ده كان ربنا قال لي نتدخل فيه. للأسف الشديد. فنحن كمسلمين عندنا إيمان إنه أي اسم ربنا ذكره في القرآن الكريم ده إثبات كامل. للوجود التاريخي والوجود الحقيقي يعني قصة إبراهيم عليه السلام قصة حقيقية جرت أحداث هذه القصة على كوكب الأرض دي قصة صحيحة ما, ما, ما كذب فعلا إبراهيم عليه السلام ألغي في النار وربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فعلا إبراهيم أراد أن يسبح إسماعيل ولد الشجاع قال لي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلازم نؤمن بالرسل جميعا جملة وتفصيلا كذلك من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر وده قرين للايمان الايمان بالله شاكده ربنا جل وعلا في معظم ايات القران الكريم يقلن الايمان بالله مع, مع الايمان باليوم الاخر لا دي من القضايا المشركين كانوا عندهم فيها كانوا عندهم فيها اشكاليه عندهم فيها شك شاكين انه في غيامة ولا ما في غيامة في بعث ولا ما في بعث حتى قال قائلههم حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافه يا ام عمرو حديث خرافه خرافه دي امراه عجوزه في الجاهليه مخرفه امراه عجوزه كانت تتكلم كلام تحكي قصص وحكايات منفقه للونس وللتسليه فقال ده حديث خرافه بقى اي كلام ما صحيح ما مثبت الناس طوال ينسبوه إلى خرافه يقول ده كلام خرافي ولا حاجة الإنسان ما بصديقة يقول لي حاجة خرافية ولا والله عمل لي عملية خرافية عمل لي حركة خرافية نسبة إلى خرافة في كثير من الخرافات دخلت في العقيده الإسلامية من ضمن هذه الخرافات عند المشركين في الجاهلية إنه في غيامة في يوم آخر حتى ظهروا الدهريين قالوا ما في حاجة سمع بعثوا نشور، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ربنا قال دي المواهيم دي عايشين في وهم ما لهم بذلك من علم إنهم الا يظنون عايشين في وهم بعدين حيتفاجئوا مفاجئات غير متوقعه طبعا يوم فيه كثير من المفاجآت. وأكتر المفاجآت غير سارة. الكفار. فيه مفاجآت واكثر هذه المفاجئات غير سارة للكفار في مفاجئات سارة للمسلمين في مفاجئات غير ساره للكفار ليه حيتفاجئوا بعدين انه القيامه جد وحقيقه وهديك النار وسائقهم الى جهنم ف إيمان باليوم الآخر من وصول الإيمان، كذلك من وصول من وصول العظيمة، ومن وصولها أيضا الأصل الأخير السادس الإيمان بالقدر، والقدر هو سر الله جل وعلا في هذا الكون، ويدل على علم الله الواسع لأن ربنا جل وعلا علِم قبل أن يخلق المخلوقات علم الله جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن إذا كان كيف يكون؟ أنا حتى الحاجة ما حصلت إذا حصلت ربنا كان عارفة حتحصل كيف هي ما حصلت طبعا في علم البشر ما في لانه هي أصل حاجه ما حصلت معناها مستحيل تكون حصلت ويكون عندها طريقه لكن هي ما حصلت وربنا عارفه لو حصلت حتحصل كيف مش الان الاشياء حصلت فقط يعني مثلا عشان المساله تكون واضحه الكفار مثلا كفار يوم القيامه بيقولوا يا ليتنا لما تصر المفاجآت بيقولوا يا طبعا يوم القيامه تكسر الحسرات والندم ويا ليت وياريت دي من الجا يوم الغيام يا ريت لو صليت وياريت لو كنت صادق وياريت لو أطعت الوالدين وياريت حتكثر الكفار من ضمن الأمارب نقول يقولوا يا ليت أنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يقول يا ريت دون فرصة تاني. احنا نحن غلطنا الفرصة الفاتت ضيعنا لكن كده اد دون فرصة حنبقى كويسين حنبسك الصراط المستقيم هل ممكن يرجعوا مستحيل طبعا مستحيل يرجعوا مع انه ال... مع إنه الرجوع مستحيل لكن ربنا عارفون اذا رجعوا حيعملوا شنو ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا هم ما حيرجعوا لكن ربنا عارفون لو رجعوا حيعملوا شنو ده معنى هاذي الجمله انه ما لم يكن اذا كان كيف يكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ثاني لو رجعون برضو حيفتروا حيلفوا يدوروا عملوا فيها مفتحين وعملين فيها متكبرين وعجباهم انفسهم أنفسهم ربنا جل وعلا بعد الشافوت ذاته لان ربنا قال عن الإنسان قتل الإنسان وما أكفره من طبيعة الإنسان الجحود والنسيان والإنكار لو رجعوا الآن سيقولوا نفس الكلام فلازم الإنسان المؤمن يؤمن بأنه أي حاجة في هذا العالم تحصل بعلم الله وأي حاجة ربنا عارف قول ما تحصل وفي النهاية ربنا سيحاسب الناس على ما يفعلون يعني ربنا بحاسب الناس على ما يعملون وليس على ما يعلم لو ربنا اصلا بحاسبنا على علمه كان طوالب سييزر ويلدو ربنا يقول للملائكه دخلوا ادخلو الجنه لانه من اهل الجنه وده دخلوا جهنم قبل اي شغل ربنا عارف لكن الله لا يحاسبنا بعلمه لا يحاسبنا بعملنا بدينا فرصه نعمل وعملنا لن يخالف علم الله ابدا مستحيل أي حاجة نعملها حتكون مطابقة لعلم الله لأن علم الله جل وعلا ما فيه شك ولا فيه ظن ولا فيه احتمال ولا فيه توقعات زينا نحن نتوقع نقول الله احتمال ونتوقع وجودنا النشر الجوية يقولوا غدا حتكون الأجواء غائمة والجو حيكون بارد ليلا وجاف نهارا تطلع الحكاية من يقول الجو كل منا الصباح لحد اسبوع كامل مطر وبعده كتاحه يعني كلامه ده يكون في الشرق والواقع في الغرب. يتوقع بمشيئه الله ربنا جل وعلا ما عنده توقع ولا عنده ظن ولا احتمال لأن علم الله يختلف عن علم البشر في انه لا يس... لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان نحن كبشر كنا جهال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ما في انسان طلع إلى من... الى هذا العالم من بطنه عنده شهاده تاع دكتوره ما في غير يتكلم بروفيسور في علم الهندسه ما في ما في إنسان طلع من بطنهم ويحمل له درجة علمية كلنا العباغرة والمخترعين والمبدعين كلهم خرجوا إلى هذا العالم حفاة عراتاً يصرخون ما يعرفون إلا الصراخ جهال يعني الأصل في البشرية الجهل بعد ذلك ربنا أدّاهم وسائل الإدراك والتعلم جعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وبعد ذا الواحد بعد ما يتعلم يفتري يرفع نخرته يتكبر على عباد الله وكمان ذا الأسوأ يتمرد على الله ربنا داو علم بيتعلم وده مخ فكر في النهايه يقول الله ما في يقول لا اله والحياه ماده والدين في النشعك ده اصلا ده منه ما في ابليس اعلم منه افهم منه وافلح منه في الايمان بالله ابليس افلح منه لانه ابليس رشاه وقال لهم ان له له الله ما في ابليس ذاته الله في وكان بيتكلم مع ربنا وعارف ان اللي ربنا قال يا رب ربي انظرني الى يوم يبعثون ابليسات ومقلب الناس قال لهم ادعوا غير الله والله ما في هو زادت يقول يا رب أنظرني الى يوم يبعثون عشان تشوف الشيطان ده شيطان كيف شيطان زي ما الشيطان, الشيطان خلاص مجرم ما ناس كثيرين فالقدر ده الأصل السادس من وصول العقيدة الإسلامية هذه الستة باختصار كده وصول العقيدة الإسلامية أما الخصائص المحور الثاني اللي هو خصائص العقيدة الإسلامية الخاصية الأولى من هذه الخصائص الوضوح عقيدة واضحه ما فيها الغاز ما فيها فوازير أشياء غامضة ما في، خصوصيات للمسغفين وعوام عندهم أشياء عامة ما في، الدين ما فيه أسرار ولا فيه خصوصيات دعوة واضحة للجميع ووضوح العقيدة الإسلامية للجميع للكبار والصغار وده السبب الخلى كثير من الفلاسفه والمتكلمين يخلوا الفلسفة بعد ما درس الفلسفة يرجع في النهاية لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العقيدة الإسلامية الحبوبة الكبيرة في السن بتفهمها واضحة الشيخ الكبير المسن الإنسان المصغف الرجل الأمي العامي والرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بعثوا في امه أمية لا يغرؤون ولا يكتبون لكن كانوا أفهم الناس للعقيدة الإسلامية ما دايره شطارة ابسط انسان بيفهم العقيده الاسلاميه لانها واضحه لكن قال لهم مسكنا العقيده النصرانيه نلقي فيها لخبة شديده النصارى لحد الآن ما عارفين الاله بتاعه عنده يطلع شنو نوع شنو ما عارفين واحد ولا ثلاثه ما عارفين ثلاثه في شكل واحد ولا واحد في شكل ثلاثه ما واضح وحدين بيقولوا هو بيقولوا عيسى عليه السلام هو الله وحدين بيقولوا لا هو ابن الله وحدين نعملين في آفاق الحين قالوا له ثالث ثلاثة عيسى إله ومريم إله والله إله وربنا قال كلهم كلهم كفار يعني دل كلهم خارج الفهم الصحيح دل كلهم بره الشبكة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا كما التحدي واضح لل... للنصارى وزي ما قال لهم أحمد في المناظره المشهورة قال أي نصراني عبارة عن حالة مستغلة تسأل, تسأل... أي زول تقول الاله بتاعك أديني صفات الإله بتاعك يديك صفات تختلف عن الثاني إذا سألت تلتمية نصراني ستلقى تلتمية صفه للإله أي زول عنده فهم براون ما في مجموعة متفقين على صفات الإله اللي بيعبده. لكن احنا في عقيدتنا الإسلامية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انتهى الموضوع ما دار لا دكتورة ولا دار شهادات جامعية ولا دار زكاة ولا عبقرية عشان كده الدين جل عامه الناس ما جل الصفوة في بعض الدعوات والمناهج بخط الصفوة المستغفرين أما كبار السن والعاجز دل, م... دل ما عنده أي نصيب دل ما أصلا إذا كانت جنة عند الجماعة دل ما أنا جنة ما فيها عجزوا مسنين، ناس المصغفين بس بيفهموا بيفهم ويخشوا الجنة، ما فهموا دل، ودهم جهنم، دارين بوشنو، فهم عند الجماعة دل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا رسوا للناس أميين، لا يغروون ولا يكتبون وفيهم العقيدة فهم سليم، حتى شوف الصغار الأطفال الصغار، الرسول كان بعلمونا العقيدة، شوف عالصغار سبع سنة وثمانية سنة وعشرة سنة, سنة، وفي ناس فهموا إنه شوف ما بيستوعبوا العقيدة، ده فهم برضو دار المراجعة. اعظم كلمات في العقيده نقلها للامه الاسلاميه طفل صغير عمره اقل من عشر سنه عبد الله بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام غلام دون العاشره احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف الكلام ده لغلام صغير ابن عباس كده طلع الجيل بتاع الصحابة طلع أبطال ورجال وفرسان لأنه بربوهم على هذه العقيده ما بربوهم على المياعة والخيابة والبطالة من نعومه الأصفار تلقى واحد كبير في السن لا مجموعة من الشفاء يعلمون الرقيص والغنى ويشجعون وليوا أنت الدينة وانت بغادها الدينة وانت كمان برضو الدينة معهم يشجع الاطفال الصغار يعلمنا الخيابة هذه مبادئها الخيابة هذه مبادئ الاستهتار مبادئ الفوضى نربي أولادنا على مستهاز الأخلاق والصفات وبعدين في المستقبل نقول الحكاية الصعبة والسوق مولع نار والموضوع بايظ ونحن السبب بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالصحابة شوف على الصغار كانوا يعلمون العقيده ومعلمون الرقص يرقص كيف ويبشر كيف ويمسك يطلع المسرح كيف ويتعجن قدام الناس كيف ما كان يعلمون كذا أصلوا يعلمون كذا الدين ده ما كان وصلنا ما كان جانا كان زمان انتهى ناس الفرص والروم كان انتهوا منهم زمان لكن ربوا رجال العقيده ربت رجال فعلا وصلوا الدين للمسلمين فالأطفال الصغار بفهم العقيدة الإمام الفخر الرازي واحد من العلماء الفلاسفة دزول في علم الفلسفة لا يشق له غبار عنده تفسير اسمه التفسير الكبير قريب من عشر مجلدات هو سماه مفاتيح الغيب لكن طبعا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله قام راجع لي اسم عمله التفسير الكبير ده يتكلم فيه في كل المجالات بالادله المنطقيه المنطقية وكان درس الفلسفة وبقى استاذ في علم الفلسفة من مشايخ المعتزلة والفلاسفة لكن آخر أيام حياته لقى الموضوع ده كل موضوع منافع استدلالات ومناظرات وأدلة ومقارنات وترجيح ومناظرات في النهاية قال ما طلع بأي نتيجة رجع للقران والسنة قال وسجل اعتراف قبل ما يموت رجع لعقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، فرجعت إلى طريقة الكتاب والسنة أقرأ في الإثبات في الاسماء والصفات الرحمن على العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شك شا... انتهى الموضوع قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقال مجموعة من الابيات مشهورة من هذه الأبيات قال نهاية إغدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم من جبال قد علت شروفاتها رجال فزالوا والجبال جباله في الآخر ما قال مين قال نحنا؟ سبعين سنة في قيل وقال ومناصرات وراجح ومرجوح وفاضل ومفضول وظاهر وخفي. قال ما لقينا أي حاجة غير قيل وغاله. لقال قال أوضح عقيدة وأبسط عقيدة عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي الرحمن على العرش استوى في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الإثبات الرحمن على العرش استوى إلى آخر الصفات. من خصائص العقيدة الوضوح من خصائص العقيدة الإسلامية أنها موافقة للفطرة كل مولود يولد على الفطرة يعني الإنسان عشان يتمسك بالعقيدة الإسلامية ما محتاج يتعب ولا يسافر ولا يقطع تذكرة ولا يسافر خارج البلاد عشان يشوف العقيدة الإسلامية ما يحتاج إلا أنه بس يرجع إلى الفطرة المدفونة في دواخله عشان يعرف العقيدة الصحيحة ونواصل بعد الأذنة بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما زلنا في المحور متعلق بخصائص العقيدة فالخصية الاولى الوضوح الخصية الثانية موافقة الفطرة وقلنا أي انسان إذا أراد الرجوع إلى العقيدة الصحيحة ينبغي أنه يرجع إلى الفطرة يعني ما تراكم على الفطرة من الشوائب والانحرافات يزيله فالفطره بتهدف بتوحيد الله عز وجل زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى لو في المستقبل كان أكبر فرعون نفسه فرعون نفسه كان مولود على الفطرة لكن انطمس بعد ما كبر بعد ما دخلت النظريات والفلسفات وتأثر بالعالم من حوله والشهوات كده ينحرف عن العقيده الإسلامية أي انسان كافر متمرد في البداية كان على الفطرة، لكن البيئة هي الأثرت عليه. أبو لهب مولود على الفطرة، أبو جهل فيرعون هذي الأمة مولود على الفطرة، كلينتون وشارون وأوباما كلهم مولودين على الفطرة، لكن في المستقبل يقول كنيسة والاب نصراني والأم نصرانية أو الأب يهودي والأم يهودية والأصحاب يهوديين والمدرسة ديانة يهودية فتأثر ان طمست الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة طيب لماذا تنحرف الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذا كان الأسرة يهودية الولد سيكون يهودي الأسرة نصرانية سيكون نصراني الأسرة مجوسيه سيكون مجوسي ومن شابه أباه فما ظلم يبقى هي عقيدة موافقة للفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ثالثا من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة وغيفية. العقيدة الإسلامية عقيدة وغيفية. يعني لا تقبل الاجتهاد. ما نأخذ العقيدة إلا من النصوص من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مجال الاجتهاد في العقيدة ما في. ربنا قال لنا في عالم اسمه الملائكه نؤمن بهذا العالم. ولو ربنا ما قال الكلام ده ما كان حنومي بانه في عالم اسم الملائكه هتكون خرافة من الخرافات. لكن بقت حقيقة لأنه ربنا أخبرنا بعالم الملائكه وده الفرق بين الخرافة وبين الحقيقة إن الخرافة ما عندها دليل ولا مستند لا عقلي ولا شرعي لكن العقيدة عندها مستند عقلي وشرعي إذا جاء إنسان جاب لنا عالم تاني ما مزكور لا في القران ولا في السنة مثلا عندنا الملائكه وعندنا الجن وعندنا البشر وعندنا عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم البر وعالم البحر وعالم النبات وعالم الحشرات يعوالم معروفة. لوجوا واحد تاني قال لنا في عالم اسمه عالم المخلوقات الفضائية يخرافة المافي سبب لهذا المخلوقات الفضائية ما من اللي جا في أفلام الخيال العلمي أفلام الخيال فيها مخلوقات فضائية في الشاشات في التلفزيون لكن برا ما في كذلك من الخرافات إن انسان يعتقد ان الإنسان يموت ويرجع للحياة مرة أخرى ما في كلام سيدة ما في إنسان بيموت يرجع للحياة مرة تانية ربنا قال حرام على قرية إن انهم لا يرجعون حرام ده تحريم كوني ما تحريم شرعي إذا كان تحريم شرعي الناس الحرام بيعملوا لكن التحريم الكوني ما في إنسان بيقدر يقرب منه ده أمر الله جل وعلا يقول لي شيء يكون فيكون حرام إنه أي قرية تموت ترجع تاني أو فرد يموت يرجع تاني إذا كان في إنسان بيرجع كان الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالرجوع الرسول مات عليه الصلاة والسلام ودفن وأصحابه أغرب الناس إليه وحب البشر إليه تقاتلوا وهو عليه الصلاة والسلام ميت بجوارهم سالت الدماء وتغطحت الأشلاء وغامت المعارك والحروب بين الصحابة خيار الناس بسبب المنافقين واليهود أججوا نار الفتنة بين ال بين الاخوه وكانوا ماجورين الصحابه كلهم مجتهدين ماجورين على جهادهم المصيب له أجرين والمخطئ له أجر واحد لو كان في انسان ممكن يرجع للحياه ثانيه كان الرسول عليه الصلاه والسلام اولى بذلك يرجع ويحجز بين الصحابه ويصلح بين الصحابه ويرجع مره ثانيه ما حصل مستحيل في خرافه عن بعض المتصوفه انه الرسول عليه الصلاه والسلام يطلع من الغبر يحضر بعض الجلسات والحضرات والغريب انه معظم حضور النبي عليه الصلاه والسلام في السودان واحيانا بيكون في الاطراف يعني الخرافات ما عندها وجود الا في بعض المواطن الجغرافيه زي خرافه الخضر عليه السلام انه موجود وانه حائم بين الناس واحيانا يصر للناس شكل شحاد ومتسول ده ايضا من الخرافات من الاوهام وداي الخضر عليه السلام اذا طلع داير يحوم ليه بس حائم في السودان قال كل البقاع المقدسة والأراضي المباركة مكة والمدينة يجي حايم شحات في السودان طيب ما يمشي شحات في السعودية بالريال السعودي ولا في أمريكا بالدولار بالعمرة الصعبة جاي السودان للجنيها الواقع ونشاف الريق هي خرافات أصلا بال بالمنطق ما عندها أساس ولا بالعقل ولا بالشرع ولا بالدين فالخضر عليه السلام مات كما ما غيره من الأنبياء والرسل ولو جعلنا وربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون إنت يا محمد أنا غيرك ما في إنسان حيكون خالد خرافات كثيرة متعلقة بالعقيدة فالعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص حاجة فيها نص عقيدة ما فيها نص خرافة وهم توغيفيه لا تعرف العقيده إلا بالقرآن والسنة لأن العقيدة متعلقة بالأمور الغيبية بالامور الحاضرة والامور الغيبيه وعالم الغيب ما في إنسان بيعرفه الحواس الخمسه لا تصل إلى عالم الغيب عالم الملائكه بالحواس الخمسة لا يعرف ولا بالمجاهر يعني ما في مجهر تلسكوب او جهاز الكتروني حساس يكشف لنا الملائكه يقولوا يا جماعه تعالوا شوفوا في ملك بغادي طاير ولا جاي ملك صفقوا له مثلا ولا استقبلوا افتحوا الأبواب الابواب ولا عالم الشياطين عالم الشياطين كذلك ما في جهاز يكشف لنا عالم الشياطين. عندنا كاشف الأرغام وكاشف الألغام وكاشف الزلازل. لكن كاشف الشياطين ده لسه ما ما اكتشفوه. ولو اكتشفوه كان برضه بساعد. اي شيطان قاعد يوسوس لزول لفرفر يخذوه وكاس في راسه نكون شوفه حين بجايد داري فرفر جاير بيضنبه ولا بيقرونه يتادب ما في كاشف الشياطين ما في الشيطان من عالم الغيب. لا يرى الا إذا أراد الله أن يراه الناس ويتشكل شكل بهايم وحيوانات وغطات وكلاب وفي الغالب بالألوان السوداء زي ما في السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام المهم ما دلت عليه السنة والغرآن نؤمن به وما خالف السنة والقران فهو عبارة عن خرافة العقيدة توجي من خصائص العقيدة أنها توجي من خصائص العقيدة أنها سابتة وباغيه دائمه لا تبديل لكلمات الله ومن خصائص العقيدة أنها وسطية خاصه اغيار اهل الاسلام وخاصه اغيار اهل السنه بين اهل الاسلام اهل الاسلام الان فرق طوائف وجماعات اهل القبله الان موزعين مقسمين. ففي عغاير عند اهل القبله اغاير فيها تشدد واغاير فيها تساهل الوسطيه عند اهل السنه والجماعه الخوارج مثلا متشددين كفروا الناس واباحوا الدماء وفجروا الناس عملوا اغتيالات تصفيات جسديه وبداوا هذه الاغتيالات من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلوا أبو لؤلؤ المجوسي زمن عسلاة بن عفان قاتله هؤلاء برضو في فرق منتسبه للقبلة متشدده في فرق متساهلة زي المرجع مثلا المرجع متساهلين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما لا ينفع مع الكفر طاعة أي إنسان قال آمنت بالله وبرسول الله تالي بعد يأخذ راحته يعمل أي حاجة خمور ومسكرات وعقوق والدين وعظم صلاه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل نايم مريحين شديد المرجدين، لغوا الدين لغوا الشريعة كلها متساهلين تساهل شديد قالوا مدام مؤمن تاري بعد ذا ما تجو في ناس كثيرين الآن في الأمة الإسلامية شغالين بفهم المرجى بالتساهل تلقوا مقصر وتاريق للصلاة وبعاغ والديه، وشارب للخمرة ويأقل الرشوة ويلعب القمار ويتعاطى. الربة في النهاية يقول لك أمت محمد بخير أبو فاطمة قدام نتصل الشفاعة يعني دفع من المرجazes وأي زول يقول لك أبو فاطمة قدام ده دفع من المرجع يعني يعمل السبع وزمة وبعدين حارس أبو فاطمة قدام أبو فاطمة قال لك اشتغل لأنه لو مشيت أبو فاطمة من غير شغل ما بيشتغل بك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الغيامة بيشوف ناس عاديين من أمم ودينهم جهنم يقول الملائكه امتي امتي عليهم اثر الغره والتحجين من الوضوء غره محجرين من اثر الوضوء مفروض مش الجنه شايف الملائكه ودام جهنم فالملائكه يقول لها يا محمد ان انك لا تدري ما احدث بعدك إنك لا تدري ما احدث بعدك لقد غيروا وبدلوا فهنا طوال الرسول يقول لهم سوقوم امشوا سحقا سحقا لمن غيره وبدل بعدا بعدا لمن غيره وبدل ابو فاطمه دار شغل ربنا قال اعملوا قول اعملوا فقال للصحابه لا تأتوني بأنسابكم ويأتيني الناس بأعمالهم ما تقول نحن أبونا الرسول جدا النبي ونحن من الأشراف وكذا ما... ما... دي ما بتحلل من عزاب الله جل وعلا من بطى به عمله لم يسرع به نسبه عشان... كذا الرسول قلم الص... أهل بيته بالواضح ربنا قال للناس القريبين ديل يا محمد اشان ما يتغشو كلمون أبدبون هنزاته وأنذر عشيرتك الأغربين البعيدين ديل ديل المرحلة الثانية لكن أبدأ بالقراب ديل مما نظرت هذه الآية جابوا طوال الرسول جميعاً قال لأمو العباس يا عباس عم رسول الله سلني مما لي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا دير جروش داير دنيا بديك لكن اصلا ما تقول انا عم الرسول وتتكل على النسب ده لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله سلني من مالي ما لا اغني عنك من الله شيئا في ناس الهم مخشوشين مش الرسول في ناس عندهم زول ساكر عادي مشر ولا رسول ذاته ده أول حاجة بيحضر جواب الملكين سؤال الملكين يجاوب عن الميت في الغبر وتاني حاجة في الصراط للقواقف حيث من يده يقطعوا يدخلوا الجنة وفي الجنة زاد يسلموا الفردوس الاعلى بعد يجي راجع يشوف غيره في ناس عندهم فهم زي ده لأن في بشر بيحضروا عند السؤال الملكين وقطعوهم الصراط ويدخلوهم الجنة وزادوا بعدين بقصة الطريق اللي بتدخل مش داخل كمان خوش واسطة وزاته الطريقة اللي بتدخل وبعدين حيفتشها مشكلة كبيرة اننا نقوم معتقدين تقدين انه غير اعمالنا ممكن تنفعنا او, أو تنجينا فالعقيدة الاسلامية وسط بين المرجئة اللي بيقولوا الزل ما, ما يشتغل وبين الخوارج اللي بيكفروا النص عقيدة المسلمين كذلك في الاسماء والصفات وسط بين الجهمية المعطلة وال اللي هم المجسمة وسط في القضاء والقدر بين القدرية نفاة القدر وبين الجبرية اللي يقول الانسان إن مجبور وسط في كل اتجاهات العقيدة أهل السنة والجماعة لبعض الخصائص لعقيدة أهل السنة والجماعة أما الآثار الاخير الأخير عنه باختصار الآثار باختصار أن العقيدة الإسلامية فيها علاج لكل المشكلات البشرية سواء كان قضايا متعلقة بالفساد الإداري والسياسي زي ما ربنا يرسل سيدنا موسى إلى فرعون كان في قضية هذه القضية هي إشكالية في العقيدة ونتج عن هذه الإشكالية استبداد سياسي وظلم واستعباد للشعب مظلوم اللي هو شعب بني إسرائيل لقضية سياسية الناس الآن بيعجاب المظاهرات والمظاهرات ما عالجت مشكلة جاء سيدنا موسى يعالج بالعقيدة قال لفرعون فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى عندك رغبة تمسك الصراط المستقيم تبقى ذو الكويس فرعون طبعا تزم وعصى وحشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى في النهاية ربنا شاله فأخذه الله أنه كان الآخرة والأولى وآمن في النهاية بعد فوات الأوان بعد ما غيرك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يبقى العقيدة هي كفيلة بحل مشاكل المجتمع والفساد السياسي والإداري والفساد المالي، الفساد المالي، ربنا رسل سيدنا شعيب إلى أمة فيها مشكلة اقتصادية، الجماعة دي كانوا يأكلوا على الناس بالباطل، يعني عملين فاحفظيين كانوا بيتحايلوا على الناس في الموازين والمكايل، تلاعب في البيع والشراء، فربنا رسل لهم شعيب، شعيب ربنا رسله إلى قومه أهل مدين، قال لهم ألا تتغون؟ إني, راكم... إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم واتقوا الذي خلقكم والجبيلة الأولين بعد شنو بعد ما قال لهم اتقوا الله عرفوا بالله والحاجب العظيمة بعد قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين هل ناس صادقين في, المو... في الموازين واحذروا من أكل مر الناس بالباطل يعني جبل عقيده عشان يعالج هذه المشكله الاقتصاديه وبعدين نحن الان مشاكلنا الاقتصاديه علاج بالعقيده ما بالمظاهرات ولا باعاده دعم المحروقات او رفع الدعم رفعي ولا اعاده يوم مشكله مبتحل نرفع النزل يبتحل المخرج انو نرجع نحن الان محتاجين للعقيده بلادنا الان فيها السروه المائيه السروه الترابيه السروه البشريه السروه الكهربائيه السروه السمكيه السروا الحيوانية كل السرواد بيقولوا السودان سلت غزاء العالم طيب الما عندنا نجنو العغيدة غير مراجعة لازم نخلي لازم نكون واعين ونحزر من الدجل والدجالين والشعوزة والمشعوزين خاصة النساء نحن الآن عندنا ناس بيعتقدوا النفع والضرف غير الله ويدعو غير الله ويطوفوا لحد الآن في ناس يطوفوا بالقباب والأطرحة من بغاية الجاهلية وبعد يقول لك الحان صعبة هذه فعلا صعبة لأن ربنا قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن نعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نحن المشكلة بما كانوا يصنعون خاتلنا بعيد بس شغلتنا الحكام الوزراء المسؤولين طيب نحن ذاتنا ما مسؤولين فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين المسؤولين مسؤولين ونحن ذاتنا مسؤولين أمام الله عز وجل فالعقيده فيها حل لمشاكلنا إذا فعلا حققنا العقيدة ونحن الآن لسا عندنا مشكلة خطيرة وكبيرة في العقيدة تجد الآن في مجتمعنا إنسان يدافع عن عبادة غير الله تقول متنادي ما الأولياء والصالحين عند الشجائد. طوال طوالقهم نطلق في موضوع ثاني تكره الأولياء وتكره الصالحين ومنكرين يجب أن لا تنكر شيئا نحن قلنا لك ما الأولياء فيه والصالحين فيه بعدين انضم موضوع ثاني لكن لك ما تنادي الاولياء والصالحين نادي رب العزه والجلال ورسولاتك لك نادي رب العزه والجلال وربنا قال لك ناديني والاشكاليه في انه العقيده تحتاج الى مراجعه كذلك القضايا الاخلاقيه مثل الان من عالم القضايا في الانحراف الاخلاقي تردي اخلاق الشباب والشابات انفلات اخلاقي خطير في الجامعات والثانويات وما دون الثانويات مراحل الاساس انحرافات أخلاقية في مراحل الأساس وانحرافات أخلاقية حتى في رياض الأطفال هذه دي غ... دي غ... دي علاجه بالعقيدة هذه الانحرافات علاجة بالعقيدة سيدنا لوط عليه السلام ربنا رسلوا لعلاج قضية أخلاقية خطيرة رسلوا ربنا لقوم اخترعوا فاحشة جديدة كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وكانوا قوما عادين بماذا جاءهم لوط عليه السلام جاءهم بالعقيدة كذبت هم لوط المرسلين إذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسولنا مين فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر ان اجري إلا على رب العالمين قبل ذكرنا أنه دائما الناس الصادقين بيشتغلوا مجان ما ناس قروش ما ناس وظائف ولا ترقية ليش شغالين مجان لوجه الله الأنبياء جميعا بيعلموا الناس مجان ورصة الأنبياء بيعلم الناس مجان الفنانين معلش تذاكر والصفوف في المسرح لكن الجامعة ده بدون تذاكر، محاضرات مجانية ده سيدنا الوضع عليه السلام قال لهم ما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين المحاضرات مجانية والجامعة فاضي طيب لو بقد بقروش معناه المحاضر يكون براه قاعد يكون قاعد براه والمحاضر ده زجا قاعد قاولي لهم ما سيدنا لوط قال لهم ما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين أنكر عليهم قال لهم تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون جمع راسهم قوي قالوا لي لم تنتهي يا لوط لتكونن من المرجومين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله أجمعين سيدنا لوط جريمت أنه كان يدعو إلى الطهارة الآن في ناس بيتطاولوا على الدعاة لأنه يدعو الناس للطهارة وبحرب الطه قوم لوط قالوا لوط وأهل بيته طلعوا من هنا أخرجوهم أخرجوا آل لوط من قريتكم مال إنهم اناس يتطهرون ده ناس طهرين طلعوا من هنا هداي الناس سجمانين ناس كعبين ما كويسين إنهم اناس يتطهرون والآن في ناس شغالين بليس على الحال فلان ده ما كويس ماله لازم يدعو الناس يقولوا اتقوا الله حافظوا على الاعراض الأعراض ما تدخلوا النساء متبرجات أحذروا الجمع بين الجنسين والاختلاط بين الجنسين في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية إذا كان بيت الله ما في اختلاط ممنوع أطهر البقاع وإبليس أضعف ما يكون في الجامع برضه ممنوع الاختلاط في الجامع يبقى من باب أولى في الجامعة وفي المدرسة وفي الشارع وفي المواصلات يقول لكم تزل تعرفوا دورا بس إنهم أناس يتطهرون فسيدنا أولوط جاشة يعارج هذه القضايا الأخلاقية بالعقيده يعني الفساد الاقتصادي يعارج بالعقيدة فساد الأخلاقي يعارج بالعقيدة يعني الأولاد لو ربيناهم على العقيدة زي التربية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أي ولد من يا غلام يحفظ الله يحفظ من البداية يعرف الكلام ده يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك لما يكبر ما حيكون في انحراف أخلاقي لأنه لما يكبر ما بكون متابع ابوه ولا الأستاذ متابع رب العزه والجلال يحفظ الله يحفظك اما ابوه ممكن يغشه الاستاذ ممكن يدقسه البوليس ممكن يتحايل عليه القانون ممكن يتفلت عليه لكن رب العزه والجلال قانون السماء ده ما في تحايل عليه أي ز اللي يحاول خداع ربنا يكون غاشي نفسه زي ربنا قال عن المنافقين البلاهاء يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون شعور متبلد احساس ميت إذن لجملة أخيرة من الآثار الإيجابية للعقيدة الإسلامية إذن خلاصة هذه المحاضرة عرفنا العقيدة الإسلامية قضايا التي يؤمن بها الإنسان ايمانا جازما وصول العقيدة الإسلامية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره خصائص العقيدة الإسلامية اولا الوضوح ثانيا موافقة الفطرة ثالثا الوسطية رابعا البقاء و الثبات والاستمرارية خامسا أنها توغيفيه لا تبخص إلا من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أما الاثار فكل الانحرافات التي تواجهها البشرية علاجها في العقيدة الإسلامية أشكد الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء بالرساله قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضاكم الله خير سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون